قَالَهَا هذا مِنْ رَبِّي قَالَهَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جعله دكاً وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وترى بعضهم يومئذ يموذ في بعض وترى بعضهم يومئذ يمرذ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يوما في الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم فَإِن عَنِذْ بِهِ وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ تَمْعَا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ أُرِهَونَُِّكُ بِأَفسَرينَ أََّلَ أهَونَُّك بفتَبينَ م هلَّذينَ ضَلَّ تَعيهُم في الحياتِ الدُّ وَهُم يحسبونَ أَ أنهم يحسنون صنعا الذين ضل تعيوهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات رب ويم ورقاءه فحبصت اعمالهم اولئك الذين كفروا بايات ربه ورقاءه فحبصت اعمالهم, فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وجداؤهم جهسنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هجوة بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يغضون عنها حي ولا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي بي ولو جئنا بمثله مدد لا نفد البحر قبل ان كان فدك المات ولو جئنا بمثله مدد قولي انما انا بشر إلي قل إنما أنا بشر مثلكم شوحى إلي يوحى إلي أنما لَمَّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاحِدًا فَمَنْ كَانَ يَرجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرجُو لِقَاءَ رَبِّهِ عَكَلَ صَالح هلَ يعَّ العمَلَ صَالِحَ وَل يُشك ببادَةِ رَبّهِأَحدك هل يعم العمَلَ قَالأَ وَل يُشك ببدَة لا